كُلُّ طَعَامٍ كَانَ حِلٌّ لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَاتُّبِ التَّوْرَاةَ فَكُلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَمَنِ تَرَاءَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَانظُرُوا تبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس إلى الذي ببكر كَتَبَ مُغَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ إِايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ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 وَرُسُلُ نَبِيٍّ آيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَفْعَلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن لتبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله برافل عما تعملون يا أيها الذين آمنون يُرِفُ فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ